غير المرتوب عليهم ولا الضالين آمين. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل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 وَلَا يَضُودُ إلَى رَبِّ لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُقْلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَارِبُهُ أَكَفَّرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ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 يَخَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُوصِل عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُوصِل عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءً له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول وهي خاوية لَن تَنَالُوا فِئَةً تَنصُرُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ فَهُمْ مُنتَصِرِينَ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ مَّا تَوَافَوْا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَزَلْنَاهُمْ مِنَ السَّمَاةِ كَمَا إِنْ أَزَلْنَاهُمْ مِنَ السَّمَاةِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِيمًا فأصبح هشيما تثره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير نعيم د رب كثوابه وخير أمله ويوماً سيّر الجبال وترن الأرض بارزة ويوماً سيّر الجبال وترن الأرض بارزة وحشّوناهم وحشّوناهم فلن نغادل منهم أحداً وعرِبوا على ربك صفاً لقد جئتمُنا وعرِبوا على ربك صفاً لقد جئتمُنا كما خلقناكم أولَمَ الله فزَعْتُم أَلَمْ نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِداً ووضِعَ الْكِتَابَ Få utgjera الكتاب Fattar المجرمين Mushfiquen Mما فيه Fattar المجرمين Mushfiquen Mما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ما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 فسجدوا فسجدوا إلا إبريس كان من الجن ففسق عن أمر ربهم أفتتخذونه ودرريته أو ليام من دونه أفتتخذونه ودرريته ادوم في <تصفيق> سري